إن مادة هذا الشريط مكملة لسلسلة وجزاكم الله خيرا والآن مع الشريط الخامس شيخنا حفظكم الله يقع في قلبي وجه حول المسألة التي تفضل بها أخونا أبو الحسن في كلام الدارقطني. قطني تفضل أقول حفظكم الله لعل الإمام الدارقطني من خلال الطرق التي وقف عليها مرفوعة اطمأنّت نفسه إلى الرفع فلما وجد رواية مالكين أراد من باب حسن الظن أن يحمل هذا المحمل لا أن يدفعه أو أن يضع في نحره الخطأ والوهم فأن يحمله من باب حسن الظن على التقوى والورع والتورع بمقابل ذات تلك الجماعة التي رفعته وهي أرجح من أن يخطئه أو يهمه بترجيح أولئك عليه هذا تعليل هذا تعليل مقبول لولا لولا لولا أن هناك مخرجا طالما نذكره في مثل هذه المناسبه وأذكر جيدا أننا ذكرناه في جلسة مع جلساتنا المعتبرة بوجود أبي الحسن هذا بارك الله فيه حينما نقول بأنه إذا الثقه روى طالة الحديث مرفوعا وتارة موقوفا عللنا هذا الوقف بأن الراوي قد ينشط تارة فيرفع وقد لا ينشط تارة فيوقف وقد يكون المجلس لا يساعده أن يحدث على طريق المهدفين يقتصر بذكر الحديث موقوفا يعني هناك أسباب أخرى لا يؤمن في هذا الثقة الذي رفع الحديث تارة أو قصه تارة أخرى نعم لهذا أولى من أن ننسب إليه أنه تحفظ لأن الحقيقة التي يعني ولدت آنفا في ذهني الكليل وأردت أن أطرح هذه الخاصرة ثم كادت أن تفلت مني ثم امتنى الله بها عليها مرة أخرى فنقول كما أنه لا يجوز أن نرفع حديثا ورد إلينا موقوفا كذلك لا يجوز لنا أن نتعمد إيقاف حديث كما أنه لا يجوز أن نرفع حديثا ورد إلينا موقوفا أن نوقف حديثا ورد إلينا مرفوعا لأن هنا يقال كما تعلمون كما أنه لا يجوز الكذب على رسول الله وأن قوله ما لم يقل كذلك لا يجوز أن لا ننسب إليه ما قال ونحن على علم بما قال لذلك هذا التعليل أنا أرفع قدر لما ملك من أن يوقف يرجع هنا الموضوع إلى تعليل السابق الحقيقة أن هذه الخاطرة تؤيد غايد ما ذكرته آنه مش ممكن الإمام مالك المثال السابق حديثا رواه عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله فهو تحفظا يقول قال ابن عمر وبس ضيع الحديث عن المسلمين هذا ما يقال ضعفاء المؤمنين فضلا عن إمام في الحديث والبخ. والبخ. لكن شيخنا مثلا لو, حد لو أن أحد قال اعترض الإمام مالك شيء من الشك فيه أو لم يقلب على ظنه ولم يقطع فمن باب الورع وقف والراوي مهما كان حافظا ثبدا أحيانا يعتريه شيء من الشك فإذا اعتراه شيء وقف لو قال خائل هذا يعني حتى لا يقال إن الإمام مالك تعمد لو صحت مقولة الإمام ترخطني عنه فيما نفب الإمام مالك إليه أنه تعمد كتمان علم أو تعمد إهضار حديث ينتفع به المسلمون بعد أن يكون مرفوعا فيصير موقوفا لو قال قائل علما مالك رحمه الله اعتراه شك و... أو ما ي... الجزم واليقين عنده وتزاحذح عن هذه الدرجة فوقف من باب الاحتياط هل يكون هذا الكلام له وجه؟ ممكن هذا لكن هل تجد هناك فرقا بين هذه الخاطرة التي وردت عليك الآن وبين ما سبق من الكلام؟ يظهر لي فرق من جانب هذا او ذعر أو بيه الفرق. يظهر لي فرق أنه في هذه الحالة أسلت الإمام المالك من التهمة من التهمة بأنه أهضر حديثا أو تعمد إهضار حديث سوى لكن هذا ذلك ينصب على المثال السابق. على المثال نافع عن علم عمر أو من في مختاره كذلك هو كذلك. هو كذلك. وهذا شبق. هو هو نعم. هو فعلاً يعني ينطبع لهذا على هذا على أساس أنه اعتراه شك في الوية نافع عن ابن عمر هل هي مرفعة ومعقوبة. إيه لكن هذا ما يقوله الإمام الدرقطني اعتراه شك نحن إن كان كذلك لكن سيرتنا اعتراه شك أم أن المجلس كان لا يساعده على أن يروي الحديث كما قلنا آلفا تارة ينشط وتارة لا ينشط يعني هل هذا أولى من أن نقول تارة ينشط وتارة لا ينشط إيه هذا كلامنا في الرد على الضرقطني أصلا في الربد على كلام الضرقطني وال... والقضاء عليه أصلا أما لو سلمنا بكلام الضرقطني فيعتذر له بهذا العدد لكن قضاء عليه أصلا هو الأصله لأنه <تصفيق> يخالف ما هو المعروف علم الحديث والخواعد والمشابة حفظكم الله الله حفظ أحفظك شخص هنا قال ابن حبان في مقدمة الصحيح. وإذا صح عندي خبر من رواية مدل بأنه بين السماع فيه لا أبالي أن أذكره من غير بيان السماع في خبره بعد صحته عندي من طريق آخر ظهر شخص السؤال ولا أعيذ عليها أعيذ قال فإذا صح عندي خبر من رواية مدلس بأنه بين السماع فيه لا أبالي أن أذكره من غير بيان السماع في خبره بعد صحته عندي من طريق أخر وضح لكم فهمي منه فهمي من كلام ابن حبان أنه يقول إذا رأيت المدلس قد بين السماع فلا أبالي أن أدخله في صحيحي معنعناً إذا ثبت عندي تصريحه بالسماع عن نفس الشيخ هذا من رواية أخرى وإن أدخلت في الصحيح معنعانا فأنا قد بان لي كما يعني شبيه بصنيع مسلم أني أخرج رواية الضعفاء لأنها ثبتت عندي من طريق الثقات لكن عند الضعفاء بعلومة عند الثقات بنجول فيقول لبن ابن حبان أنا عندي ثبت السماع فإن أدخلت الرواية مدلسة بالصحيح فالاعتبار أني قد علمت مدلسة أو معنعانة فإن أدخلت الرواية في الصحيح بال فذلك للاعتماد على التصريح بالسماع من الرواية الأخرى وإلا مذبورة بصحيح السؤال في هذا هل يلزم من ذلك أن عن المدلفين في تصاحب ابن حبان يعني أزيلت علتها وأزيل الإشكال منها لأن ابن حبان وقضى عليها هذا على اقتراض أن ابن حبان علم أن هذا مدلف أنا بقول إذا كان هذا الفهم هو مقصود من حبان لا شكنا ما ما لا هذا لا نوافقه عليه. ما هم يظهر عذر العبارة ما يظهر لي إلا هذا. لا والله إلا إن كان ظهر لكم او لاخينا علي أو لأحد الإخوة غير هذا الفهم يقول هنا أيضا ما, ما, ما, ما ليش نفترض أن هذا هو القصد؟ نعم. لكن هذا ما يتبشر مع لعده. لا يوافق. لأنه هذا فيه كتمان. هذا فيه إظهار السند الصحيح بمظهر السند ضعيف. نعم طيب عنده هذا الطريب عندما ينظر فيه أيه؟ نعم وهذا لا يساعد على نشر العلم الصحيح نعم ولذلك نحن نرفع قدر الإمام ابن حبان من أن يكون مقصده من هذه الجملة وهذا المعنى ولذلك نفتش بلعله من نوايا خبائها إن <تصفيق> شاء <تصفيق> الله والشيء الثاني جغنى حتى لو كان مقصده هذا فالرجل هذا عندنا مدلس من قدران أن ابن حبان يراه مدلساً كما نراه نحن هو لا كلها ما ينزه وأيضاً أخونا أبو الحفن حفظه الله وقفني على بعض المواضع في صحيح ابن حبان صرح بأن الرجل مدلس وأعله للتدليل مع إدخاله لو بالطحيح في نفس الصحيح في نفس الصحيح وأعله بالتدليس وأعله بالتدليس عن عنته يعني ما كانت ما لكن قد يقول قائل هذا فيما اذا بين اما اذا سكت فمحمول على القاعده الأولى التي في المقدمه لا يعني هنا اذا كان بين رفع المسؤوليه نعم ورفع الايراد الذي اوردناه انفا يعني هذا مثله كمثل المحدث الذي يسوق الحديث باسناده فيه متهم فيه ضعيف في الى الآخرين ولا مسؤولية عليه لأنه ساق الحديث مع السند ولشان حاله يقول لا تعتمد على الشوق للحديث بسنده وإنما تمل في بحثك في هذا السند هذا يختلف تماماً عن بعض بل عن أكثر العلماء قديماً وحديثاً حينما يأتون إلى حديث في مثل مشند الإمام أحمد قضلا عن معاجم الطبراني مثلا وينقل الحديث من كتاب من هذا الكذب رواه الإمام أحمد رواه الإمام الطبراني وقد يكون فيه متهم بالوضع او بالكذب هذا ليس بريئا الذمة بخلاف من نقل عنه الحديث وهو الإمام أحمد مثلا والطبراني لأنه كل منهم بريء الذمة لأنه ساق الحديث مع السند الذي يمكن عالم من أن يعرف ما ما حال هذا الحديث من حيث الصحة والضعف هنا يظهر الفرق بالنسبة للمعنى الذي ظهر أو ظهرت أن هذا هو مقصد الإمام ابن حبان من هذه الجملة. أنه يورد الحديث في صحيحه بطريق المدلس معنعنا لأنه هو وقف عليه مصرعا بالتحديث هذا ورد عليه ما ذكرناه آنفا أما المثال الذي نقلته آنفا عن أبي الحارث بأنه ذكر الحديث من طريق المدلس ومعنعنا وصرع الإمام ابن الحبان بأنه فلان مذلسا هذا كالذي ينقل الحديث بالسلم يعني هو رفع المسؤولية بريء الدماء كذلك هنا ابن حبان بريء الدماء أما في الحال الأولى ينفح المعنى المذكورة آلفا فهذا مشكلة كبيرة جدا نعم. أبو قفل شيخنا على شاصد ابن حجر يعلوا بالتدليس في صايم الحبان يعلوا أحاديثة بالتدليس والعنعة في صايم الحبان بعناه هذا يبين أنه على الأقل لم يضف بشرطه. هو. وأن العلماء لم يلتفتوا إلى كلامه أنه مسلم لهم أو لا. عنده. صحيح. و ما وذكرنا النهياس سابقا أنه أقل بشرطه في كثير. ناس مثل مثلا أن يكون الله عن الذي وثقه ثقه بينما هو يذكر بعض المؤثرين عنده من رواية رجل متأم عنده نعم متأم عنده نعم لكن والله آيد عليه ذا نعم يقول هنا قال ابن حبان في مقدمة صحيح الجزء الأول صفحة 51 ومئة وفي بعض النسخ صفحة 62 ومئة قال فإذا صح عندي خبر من رواية مدلس بأنه بين السماع فيه لا أبالي أن أذكره من غير بيان السماع في خبره بعد صحته عندي من طريق آخر. انتهى. طيب على كل كلامه؟ على كل كلامه نعم. الآن المشكلة أنك أنت قلت في صحيحه هذا في مقدمة الصحيح. آه. الكلام هذا شغله مقدمة الصحيح. يعني قيده ب. خيته وأنت في صحيح اعتبار هذا كلام. وذكر منهجه في مقدمة صحيح. إنعم وذكر منهجه في الصحيح فذكر هذا في مقدمة صحيح في منهجه في الكتاب. يا معي هذا أكيد مشكلة. طيب شخص حتى لو استدل أحد وقال ابن حبان إمام وقد كفانا. شو المقصود من كلمة طريق آخر؟ قوله لا أبالي أن أذكره من غير بيان السماع في خبره من غير بيان السماع في خبره يذكره معنعا معنى هذه الكلمة. لا في كد حاضر هذا لا أبالي أن أذكره من غير بيان السماعة في خبره بعد صحته عندي من طريق آخر أي من طريقها غير المدلس غير المعنى عنه ما في بخير ما في بخير مشكلة مشكلة <تصفيق> أي شخنا حتى لو استدل أحد وقال ابن حبان إمام وقد كفانا مثلا كما قال شعب كفيتكم تدليس كذا فيصدق فيما قال نقول له من أدرانا أن ابن حبان يوافقنا على أن هذا الروم مدلس طبما أن ابن حبان لا يرى أن هذا مدلس ومن هنا لا يحتلز من عنعنته ولا ينظر إلى ما يسجيله من طريق آخر فأدخله في كتابه على أنه ليس بمدلس يعني يختلط هذا بهذا يختلط هذا بهذا وعند الاختلاف وعدم التمييز فنقف ونحتاج الرجوع إلى القواعد أنا وارد بارك الله فيك ومارك فيك لكان في العكس للصورة الشيخة وقفنا على راوم وأن ابن حبان يعرفه بالتجليس، ثم رأيناه أخرج رواياتهم في الصحيحي وعنعنة إيه؟, ايه هذا في شرطي ايه لا هذا عكس لا عكس بالعكس ايه يعني الآن احنا تأكدنا ان ابن حبان يعرف هذا الروايط بالتجليس. ايه ثم أخرج رواياتهم في الصحيحي معنعنة وتذكرنا انه في المقدمة يقول الخبر الذي صح عندي بالتصريح بالسماع لا ابالي يدي ذكرته من غير ذلك من طريق وفنة. فهل هذا يجعلنا نقول بأن هذا لكون ابن حبان ذكر في مقدمته ما تبط نحمله على السماء أنا ما أقول هذه أنت عم تقول العكس؟ عكس كيف العكس؟ ويعني كلامي. لكن عمي. هو اللي ذكره في المقدمة هو ال. وارد على المثال الذي. وارد على المثال أنا ذكرته. على المثال اللي ذكره أخونا أبو. نعم. نعم. لكن هو مثالك هو المقصود بكلامه. إيه هذا هو. فإذا هل نفعل هذا معه؟ نفعل إيش. إيش؟ نفعل إيش؟ يعني نجلس نجلس لا. أيضا. لا. وربما شيخنا ما يستحضر حالة سياق الحديث حال الراوي الروي بالتدليس ربما ربما ما يستحضر حالة سياق الحديث أن الراوي مدلس كله هذا وهذا وهذا والله من أجل أن يسجل جواب لكم على سؤال سابق حول الحافظ ابن حجر وتلخيص المستر... الحافظ الذهبي في المستدرك <تصفيق> الإخوان <تصفيق> عزيزي الله خير أن عنكم أنكم وقفتم على مثال أن الحافظ ابن حجر ينقل من تلخيص الحافظ الذهبي فقلتم حافظكم الله هنا في السلسلة الصحيحة برقم 27 و 300 و ما شاء الله ذكرتم في حديث من باع دارا ولم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها قلتم حافظكم الله بعد ذكر راول اسمه عبد القدوس هو صدوق من شيوخ البخاري لكن من بينه وبين أبي ذر لم أعرفهم وقد نقل الحافظ في اللسان عن تلخيص الذهبي أنه قال المنتصر بن عمارة وأبوه مجهولان فهذا يؤيد ما سبق أن تخلقه ممكن أن يقف عليه لكن قرب العهد والجرح نعم نعم أنا ذكرت يومئذ ونفيني أحدهما أو مش أنا ذكرته يعني كان حصيلة المجلس أن هناك وجهين وجه أن الحاكم أن الحافظ لم يخف على تلخيص الذهبي هذا اللي قال أخونا علي كان هذا وجه وكان الوجه الآخر هو أنه من الممكن أن يكون الحافظ قد وقف لكنه هو كشخص يعني بحق ان هو أمير المؤمنين في الحديث يومئذ ولا بأس أن يعرف الإنسان نفسه قدر نفسه شريطة أن لا يتفاخر بذلك ولا يتكبر على غيره وإنما من باب وأما بنعمة ربك فعليه فبيجوز ان اعتداد الحافظ العسخلاني بعلمه وحق له ذلك كان لا يفعل كما نفعل نحن اليوم حينما نحكم على حديث الصحه فنقول صحه الحاكم وفقه الذهبي لاننا لسنا كأولئك علما وفقها ودرايه فنحن بحاجه الى ان ندعم اجتهاداتنا واراءنا بمثل هذا السند أما الحافظ من الحجر ليس كذلك فقلت أنا يومئذ بأنه محتمل أن هذا هو السبب ليس هو لأنه لم يقف فلما وقفت وأنا أراجع ببعض المناسبات ليس بقصد التحري الذي أنا اعجز عنه الآن لسني ولضيق وقتي وإلى فيه فعثرت على هذا المثال فعبدت أن أقدمه إليكم والآن أذكر شيئا أن الحافظ العسخلاني من جهة هو كان يقدر قدر الحافظ الذهبي لكن في الوقت نفسه أيضا بأنه هذا الذي شأذكره يؤيد ولو من طرف بعيد ما ذكرته آلفا من التعليل أنه كان لا يدعم حكمه بالنقل عن الحافظ الذهبي أعني لانه هو يخفي عن نفسه بأنه في بعض حجاته أو عمراته لما وقف عند زمزم وتذكر قول الرسول عليه الصلاه والسلام ما هو زمزم لما شرب له دعا الله أن يجعله مثل الحافظ الذهبي شربه بهذه النية نعم آه بهذه النية وكأنه شعر بأنه يعني أوصي أو استجيب دعوته ولعله فاخر الحافظ الذهبي في بعض المجالات وجغنا فعلا مستبعد جدا أن مثل الحافظ الذهبي لا يق... مثل الحافظ ابن حجر لا يقف على تلقيص الحافظ الذهبي نعم نعم طيب هنا شيخنا بارك الله فيكم في اختلاف الرواه منهم من, من يزيد من يأتي برواه النقصة لو كانت الرواية الناقصة مرجوحة هل يصح أن يقال في راوي الناقصة شذة أو وهمة؟ أو يقال شذة أو وهمة في راوي الزائدة إذا كان مرجوحاً؟ لأن في الحقيقة أنا ما وقفت شيخنا في, في كتاب العلل للدرق وثني وغيره من كتب العلل في توهيم الراوي الناقصة إلا في موضع واحد رأيته للحافظ ابن حجر ما أذكر أنا لو في التلخيص أو في غيره رحكم على راو الموقوفة بالوهم ولأن الجماعة راوه مرفوعا موضع واحد الذي أذكره فهل مثل هذا يعني الحكم على راو الناطفة وقفتم عليه شيخنا في كلام العلماء أما وقفت لا لكني أعتقد أنه كأصل وكقاعدة لا يستبعد أن ينسب إلى الوهم من قصر في رواية الحديث عن اثقات الآخرين وخالفهم ولو احيانا ولو أحيانا أريد بهذا القائد أن المثال الذي ذكرته غير وارد ما ذكرته بمعنى ولأن أوقف الحديث حيرجع الموضوع السابق أوقفه لا وهما وإنما لظروف حاطت به لكن ما بالك لو كان الشدود أو المخالفة من الراوي الشقة حيث روى الحديث مقدوبا أو روى الحديث ناقصا مفسدا للمعنى هل يسعنا الا ان نقول واهما لا يسعنا الا توهمه هذا هو نعم هذا المقصود يعني... بقولكم احيانا ايوه هو هذا اذا لابد من ملاحظه انه ممكن توهيم الثقه احيانا بسبب مخالفته لمن هو اوثق منه ولعلكم تذكرون الحديث الذي في صحيح البخاري من حديث ابن عمر الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم ليلة بعد صلاة العشاء وقال لهم أرأيتكم ليلتكم هذه إنه لا يبقى على وجه الأرض ممن هو على ظهره اليوم أحد بعد مئة سنة أو قال مئة عام الشاهد قيد ممن هو على ظهرها اليوم. ابن عمر سخنة او أولكم عمر. ابن عمر. ابن عمر. الشاهد قيد ممن هو على ظهرها اليوم. وجدت روايات صحيحة بدون هذا القيد. وأشكل ذلك على بعض الناس قالوا إن نحن في القرن الخامس عشر. آه. لا شك ان الذين رواوا هذا الحديث بدون هذا القيد. من الثقافات وهم نعم مع أنهم قصروا آه. وكانوا واهمين إذا القصور فرتب عليه يعني شيء في المعنى إفساد معنى مبارك الله فيك ما شاء الله الحمد لله طيب حضراتكم الله في مسألة الترجيحات فذكرتم وأشرتم أن وجوه ترجيحات كثيرة ومنهم من زاد على مئة وجه في هذا الباب وهنا مسألة أيضا تعرض للباحث الشور شفاء كما تحدي ضعيف <تصفيق> <تصفيق> فمسألة تعرض للباحث عندما يختلف رجلان كل منهما مترجم له في التقريب بأنه سقر لكن لو رجعنا إلى التهذيب رأينا أحده أحدهما لا رأينا أحدهما وثقه أحمد فقط ورأينا الثاني وثقه أحمد في جماعة كثيرين قد يكون وثقه خمسة فهل ترجح رواية الثقة الذي وثقه خمسة كل منهم يقول ثقة, ثقة ثقة ثقة ثقة إلى أن وصل في الحافظ فيناه إلى أن قال ثقة والأول ما وثقه إلا مثلا أحمد أو ابن معين أو أبو حاتم قال ثقة فحمل يعني ترجمه الحافظ في تقريب بقول الثقة التقريب لا يظهر فيه فرق والتهديد واضح العدد محتمل أن الواحد الذي وثق وهم أو ما يعني مواقف على حديثه كله أو أو الآخر احتمالات المذكورة بخلاف الذي وثقه أكثر من واحد، فهل عند الترجيح ممكن أن يأخذ هذا كوجه من وجوه الترجيح في هذه الصورة التي ذكرتها؟ قد وقد طيب قد وقد لأن هذا فعل مرجح، ولكن قد يكون هناك مرجحات أخرى تتعارض مع هذا المرجح. انا اقول هذا مرجح فيما اذا استوى استوى الثقتان في الشهرة في كثره الرواة عنهما ثم بقيت عندنا هذه المزيه انا معك فيما المحط اليه لكن قد يكون العكس قد يكون ذاك الثقل الذي كثر المواثقون له ليس بالشهرة التي ظهر بها الذي وثقه الإمام الواحد ممكن تقع هذا شيخنا ممكن واحد يوثقه كثيرون ممكن ولا يكون في الشهرة كشهرة الذي وثقه واحد ممكن هذا اقل بنسبة إليله يعني الآن نحن كما ذكرنا أكثر من مرة علمنا ويجادة علمنا ويجادة فنحن من مثلا إلى ما ذكرت من كتاب التهذيب فنجد هذا الإنسان الذي وثق من جمع من الحفاظ قد نجد أن الرواد عنه ليس بالكثرة نعم. التي توجد في المترجم الآخر الذي تفرض بتوثيقه حافظ واحد وقد وقد كما قلنا آلها قد يكون مثلا هذا الذي تفرز بتوثيق الإمام الواحد قد يكون من رجال الشيخين بينما ذاك لا يكون كذلك اذا لابد من موازنه بين مرجح ومرجح فإذا لم يكن هناك مثل هذه الأخرى كان ما أشرت إلي آنفا هو مرجح يرجع توفيق من وثقه جمعا على الراوي الذي وثقه فردا شيخنا والالتفات إلى مثل هذه القراءة والوجوه يعني كلنا أو أكثرنا أكثر الباحثين صغار هؤلاء أو الناشئين مثل والثاني والثالث بحقيقة ما يعني ما تخسر ببالنا بسهولة ما تبطوطهم بالمان شاء الله أني فيكم الله يحفظ ففي الحقيقة فرق كبير في بين الممارسة والخبرة وبين يعني علم النشئين مثل هذه أنا كنت مو... تكلمت وقلت مقد وقد تعجبت قلت من أين الشيخ يأتي بالقد الثاني بالقد هذه, هذه طيب القد هذه التي أنا أقولها لكن من أين الشيخ القد الثاني هذه؟ مم. ما شاء الله ممارسة الله أن يبالي هنا أخنا بحثنا يقول ما أحد يجود بسر المهنة إلا العلماء، هم الذين يجودون بسر المهنة لطلب الصغار، وغيرهم أهل. من من دور الصناعات الأخرى فإنهم يبخلون بها على واجب. الله يحفظكم. لخنا هنا غفل الحافظ بن حذر في فتح الباري الجزء الأول أربعة وأربعين ومية قبول مرسل الصحابي. لخنا هنا غفل حافظ بن حذر في فتح الباري الجزء الأول أربعة وأربعين ومية قبول مرسل الصحابي. بما إذا كان في أحاديث الأحكام بما إذا كان في أحاديث الأحكام دون غيرها وقال فإن بعض الصحابة ربما حملها عن بعض التابعين مثل كعب الأحبار فما ترون في ذلك سبق الجواب عنه أن مثل هذا الالتفات إليه لا سبق الجواب فيما أظن وجهت شؤالا ما حكم الحديث الموقوف على الصحابة هل يحتج به أم لا فاجبت كما هو مثبت في صدري منذ سنين طويلة أن الموقوف على الصحابة إذا كان من مواعد الاجتهاد والبحث والرأي فلا يحتج به ولا ينسب إلى أنه في حكم مركوة بخلاف ما إذا كان متعلقا بالغيبيات التي لا مجال للعقل البشري أن يتحدث عنها برأيه طبعا هذا كلام بالنسبة للمسلمين أما المسلمين التعبير عندنا في سوريا الجغرافيين أو غير المسلمين مطلقا هؤلاء يعني لا إيش لا كفر لا إيش بعد كفر؟, كفر ليس بعد الكفر ذنب فالشاهد فكلامنا بطبيعة الحال في هؤلاء المسلمين الذين يلتزمون أحكام الدين ومن ذلك الا يتحدث المسلم رجما بالغيب فإذا جاء حديث موقوف على صحابي يتحدث في شيء كما يقال اليوم مما وراء الطبيعه يعني من امور الغيب هذا ما لا يمكن ان يقال بالراي والاجتهاد والرجم والظن الى اخره لكني استثنيت ان لا يكون محتملا ان يكون من الاسرائيليات كان ينبغي ولا أدري لماذا هذا مصرف عنه يومئذ أن أضرب مثالا للحديث الموقوف والذي هو في حكم المرفوع بلا شك ولا ريب هو حديث نعباس في تفسير في تفسير لبعض الآيات القرآنية أن القرآن نزل جملة واحدة. وبهذه الدقة إلى بيت العزة في سماء الدنيا هذا لا يمكن أن يقال بالرأي والاجتهاد هذا من رأيبي أولا نزل جملة واحد ما يدريه ثانيا إلى بيت العزة ما يدريه أن هناك في السماء بيت يسمى بهذا الاسم الخاص ثم السماء الدنيا مش لفوق ولا لفوق ناوي هذه قرائن يلقي في نفس القارئ لمثل ما هذا الحديث الموقوف على ابن عباس رضي الله عنهما أنه تلقاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما إذا جاء حديث ابن عباس يتحدث عن أمور مما يعرف عند العلماء ببدء الخلق مثلا يتعلق بخلق السماوات والأرض أو خلق الجن والشياطين ونحن ذلك أو خلق آدم نفسه للآخرين هذا من المحتمل أن يكون من الإسرائيليات وهنا يأتي ال... الذين ذكرتهم آنفا انه من المحتمل أن يكون عن كعب العبار وعن غيره أيضا من الذين أشربوا من اهل الكتاب وأنتم تذكرون إن شاء الله جيدا ما يذكر في ترجمة عبد الله بن عمرو بن العاص أنه في معركة اليرموك وقف على صحائف من صاحب الكتاب هو كان نعم كان يريعنا شيئا فلا بد من هذا الميزان أن يوضع حتى نميز ما هو في حكم المرهوا وما ليس في حكم المرهوا كذلك بهذه المناسبة أقول. وهذا له علاقه بصلاة جماهير المسلمين اليوم حينما نقرا في صحيح البخاري باسناده صحيح عن عبد الله بن قال ابن مسعود علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشاود في الصلاه وكفي بين كفيه وذكر التشاود التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله أشهد ان محمدا عبده ورسوله قال وهو بين الرهبانين فلما مات قلنا السلام على النبي هل هذا اجتهاد مستحيل هذا هو يقول كلنا من عند أنفسنا هذا مستحيل وبخاصة أن القائل ابن مسعود الذي صح عنه أنه كان حينما يعلم التشهد بعض أصحابه كالأسود وعلقما وامثالهما قال يأخذ علينا الحرف يأخذ علينا الحرف هذا الذي يأخذ في التعليم لأصحابه التشاؤد الحرف الواحد يعقل أنه يأتي إلى كاف الخطاب فيرفعه وهو سمعه مباشرة من تعليم الرسول إياه ويقول من عند نفسه لا تقول بعد وفاة الرسول السلام عليك أيها النبي وإنما قلوا السلام على النبي هذا ان لم يكن مستحيلا فهو قريب من الاستحاله هذا ايضا يقال موقوف في حكم المرفوع والسبب ما ذكرناه ثم دعينا هذا الفهم الصحيح لهذا الموقوف ظاهرا بما رواه عبد الرزاق مصنفه بالسند الصحيح عن طاووس قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون بعد وفاة الرسول في التشهد السلام على النبي من أجل هذا قال بعض فقهاء الشافعية ومنهم الإمام السكي قال إذا صح هذا فالسنه اليوم أن يقول المصلي في التشهد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا وفي هذا عبر لسد الطريق على اهل البدعه الذين يقولون لولا أن الرسول عليه السلام يسمع السلام عليه ما كان مشروعا أن نقول اليوم السلام عليك أيها النبي هذه الجواب صميم كان ثم ربع شيخنا هنا سؤال يقول ان الحافظ ابن حجر يقول على ابن سعد صاحب الطبقات بانه اخذ مادته من شيخه الوافدي هل هذا خاص في الاسانيد والروايات ام يشمل ايضا كلام ابن سعد في الجرح والتعديل في الرواح ما اظن ذلك الشمول أنه أراده الحافظ ابن حجر في كلمته تلك، لكن المناصب أو المناصب في كتاب الطبقات لمساعدة هذا الإمام الحافظ هو أن مادته الثمينة القيمة تدور على ثلاثة وجوه فيما أستحضر الآن الوجه الأول أنه كسائر علماء الحديث الذين يرون أحاديث الرسول عليه السلام وسيرته الكريمة بالأسانيد التي وصلت إليهم وعن شيوخ كثيرين وكثيرين جدا هذا هو القسم الأول والقسم الآخر أو الثاني من معنى انه أنه يروي كثيرا من الشيرة بخاصة ومن الأحاديث النبوية عن شيخه الواقدي بإسناده إلى الذي حدثه سواء كان صحابياً أو كان تابعيا أو دون ذلك والقسم الثالث والأخير هو الذي يقول بأن الواقدي قال كذا دون أن يذكر سندا له وفي ظن أن الحافظ يعني هذا القسم الثالث والذي قبله مما رواه الواقدي بإسناده إذا الذي أشند الحديث إليه هذا الذي يعنيه والله أعلم. بارك الله فيكم. يعني معنى ذلك أن تجريح ابن سعد وتوفيقه للرواه من عنده ومن اجتهاده ليس مأخوذا من شيخه. هينا. وينظر إلى اعتدال ابن سعد وتسهله وذلك ونقم عليه من هذا الشيء. وكره. فرجعه الشيخ لأنه إلى التسهيل أقرب. إيه نعم. بارك الله فيكم نعم هذا صباحا ذكرنا نعم في سؤال ف وكما يقولون عن النشاء بشيء يذكر وقد يعني علمنا ان الواقدي شيخ شيخ ابن سعد بهذه المثاله من الناحيه الحديثيه بانه يعني متهم او مضروب لكن احيانا نجد للواقدي كلاما في التاريخ ان غزوه كذا سنه كانت سنة كذا وامور نجد امورا تاريخيه ما لها صلة بالروايه وفلان صحابي وفلان ليس بصحابي هل يؤخذ بكلام الواقع في مثل هذا؟ يؤخذ بالتحفظ يؤخذ بالتحفظ بمعنى ما لم يخالف هذا المقصود بالتحفظ؟ لا أكثر من ذلك لا يجزن لا به ولو لم يخالف إيه؟ إذن معنى لا يجزن به أي لا يبنى عليه عمل فلا يعمل به وهذا لكن أنت تعلم أن هناك بعض العلماء ليس فقط يفرقون بين الأحاديث التي يبنى عليها الأحكام الشرعية والأحاديث التي يسمونها إنها في فضاء الاعمال نعم أنت تعلم أن هناك علماء يفرقون بين هذين النوعين بين حتى الأح في الأحاديث المرفوعين الرسول عليه السلام هناك تفريق اخر قد يكون الرجل الواحد يعتبرونه حجه في الشيره وغير حجه في الحديث وهذا انا يعني لا اتبناه لكني احكيه وأحكيه, وأحكيه وان حاكي خطا ليس مخطئ هذا يعني فاقول اذا كان يوجد من يفرق بين الاحاديث المرخوبه للرسول بذلك الاعتبار الأول أي هذا في العبادات والمعاملات وهذه في القوائل فبالأولى أن يتساعدوا فيما لو علاقة بالسيرة أما أنا فلا يسعني ما وصل إليه علمي واحاط به بحثي أن أفرق بين حديث الرسول وبين فعله لأن الكل هو حديث كما تعلم جيدا والشيرة كلها أفعال الرسول عليه السلام ولذلك فالتفريخ الذي أشرت لي آمثا وتساعد فيه البعض فتدوا برواية من ليس بثقه في الحديث لكنه هو في الشيرة حجة هذا ندعه لهم ولا نتمنى ممكن شيخنا بارك الله فيكم وقفت على كلام الحافظ ابن حجر فيما أذكر في ترجمة عاصم أو في تجامة ذاك المطرة حاصب بن أبي النجوح حاصب بن عاصم حاصب المتروك قال هو متروك في الحديث إمام في القراءة آه فمن الممكن أن يكون الرجل مطروكا في علم إماما في علم آخر وهل ممكن أن يقال هذا في الواقدي أنه مطروك في الحديث لكن في باب التاريخ والنسب وغير ذلك مأخوذ بقوله لكن ما المحتوي لي أجبا أنه هنا في لا يمكن الفصل بين السيره وبين فعل الرسول عليه السلام إيه نعم لسي أما شيخنا إن إن هذا صحابي سبني عليه عمل اتصال الحديث والعمل بالحديث وغير ذلك شك. بارك الله فيك. شك. طيب هنا بارك الله فيكم في سيرة علام النبلاء للذهبي وكذلك في تذكره الحصاب قال نقل الذهب رحمه الله إن الخطيب شرط إن الخطيب البغدادي شرفة في كتاب تاريخ بغداد إذا نقل عن العلماء جرحا وتعديلا فالأخير منهما هو الذي يتبنى كما حدث في ترجمة أبي حنيفة بدأ اولا بأقوال المعدلين ثم ختم الكلام بأقوال المجرحين فيضم الخطيب إلى المجرحين لتأخيره كلام المجرحين فنقل أن شرط الخطيب في اعتبار المتأخر في الترجمة من الجرح أو التعديل هذا موجود في النبلاء في ترجمة الخطيب السؤال هل هذا الكلام صحيح اولا ثم إذا كان صحيحا هل هو عام في التراجم المطولة فترجمة أبي حنيفة والمتوسطة والمختصرة التي قد لا يخص فيها إلا قولان مرة قلف لانسكة ومرة قلف لانضعيف هل هذا القول يعتبر في التراجم الصغيرة هذه أو هو خاص انفحها في التراجم المطولة كما قلنا في غير هذا السؤال ولا ولابد منه ما المسؤول عنها بعالم من السائل. في في شقي سؤال اي نعم ما عندي اندراش في هذا الموضوع وفي هذه الحالة نحن نسلم للحاكم كلامه على اطراقه الا ان ياتي ما يخيده والا ان يثبت لدينا ما يخالفه ما شاء الله نعم يعني اصف العموم على كل اقوال جرى كلام الحافظ الذهبي ولا اصل اتباع نعم بارك الله فيك وفيكم الله, فيك الله فيك نعم وقاله الأخ أبو الحسن الخطيب نصف عليه الخطيب في مقدمة التاريخ قال والقود المعتمد عندي لا ما أسمعتنا السلام يا أستاذ السلام بينما أريت أنها الإشارة السلام والإشارة السلام لا تؤني عن العبارة <تصفيق> <تصفيق> أقول شيخنا الخطيب هذه فائلة انتبهت لها ولا بد. كلام أبو أبو بيضة. بيضة. الكلام الكلام هو ما مقدمة نص عليه. نعم. طيب ما نصه يا أستاذ. القول المعتمد عنده آخر, آخر قول يريده. مطلق. مطلق. مطلق. إذا أنا وأكد ما قلت آنفاً ليس للمتأخرين إلا أن يسلموا بجهود المتقدمين وأن يسلموا ببحوثهم. واجتهاداتهم ورأيهم العلمية إلا إذا تبين لهؤلاء المتأخرين ما يحملهم هملا على مخالفتهم لأن هذا هو سبيل المؤمنين الذي حضى عليه القرآن الكريم في مثل قوله تباره وتعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين فواجبنا الاتباع لمن سبقنا لان العلم هو متواصل ولا يقبل الوقوف كما اقول انا في بعض المجالس ما ادري اذا كنت قراته مكتوبا او مطبوعا العلم لا يقبل الجهود نعم هذا سمعت كثير سمعت وقراته القصد أن امثالنا نحن المتاخرين يجب ان يجتهدوا وان يبحثوا وان لا يقفوا عند جهود المتقدمين لكن هذا لا يعني ان نهمل جهودهم وان لا نستفيد منها بل الاصل الاستفاده منها الا إذا تبين لنا شيء مما يضطرنا طرارا إلى مخالفت بعضهم فيما ذابوا إليه شخنا أحيانا يذكرون الراوي ويقولون هو ضعيف في روايته عن فلان عن أحد مشايخه، ويذكرون له تلميذا ويقولون عن هذا التلميذ إذا روى عنه التلميذ الفلاني فروايته قوية فاحيانا ممكن يقف الطالب أو الباحث على في حديث على رواية هذا التلميذ عن هذا الشيخ المترجم له عن نفس الشيخ الموضع فيه وضح سؤاله وعده الأخير ما والله طيب رأو معين عندنا ذكروا أنه في الشيخ الفلاني ضعيف وإذا روى عنه التلميذ الفلاني قوي مثل سفيان بن حسين ولا حسين بن سفيان عن الزهري سفيان بن حسين عن الزهري ها سفيان بن حسين سفيان بن حسين عن الزهري هو إذا روى عن الزهري ضعيف. نعم ومثل شعبه وسفيان اذا إذا روى يعني عطاء السائب أو قوية زمن الاستقامة طيب بالآن لو كان التلميذ تلميذ سفيان عن الزهري ذكروا أن روايته عن, عن،, عن،, عن سفيان بن حسين هذه قوية وحسين بن سفيان المهم المهم روايته عنه قوية فجاء من رواية هذا التلميذ عنه عن الزهري هل معتبر الروايات عن الشيخ ولا الرواية التلميذ عنه في هذه الحالة؟ لا التلميذ التلميذ في هذه الحالة التلميذ. وتكون الرواية قوية التلميذ عن حسين الزهري نعم عن الزهري إيه نعم لكن هنا ثبت أن حسين عن الزهري ضعيف وما هنا لاحتجاج بأن فلان التلميذ الذي إذا روى عن حسين تكون روايته قوية إيه نعم لا هنا شفت المقاعد ينبغي أن تكون رواية التلميذ عن حسين ليس الحسيني. عن حسين الطعيف الزهري نعم هذا أمر واضح اذا باعتبار الضعف سواء كان في التلميذ أو في الشيء باعتبار الضعف سواء كان في التلميذ أو في الشيء لا شك لابد من اعتباره بارك الله فيك. وهيك بارك شيخنا هنا يذكرون أيضا في بعض الرواح أنهم كانوا يحضرون المجال في المشايخ وينامون أو ينعسون في أثناء تحديد الشيخ وأنه سيء الأخذ بسبب هذا الأمر وأحيانا يدافعون عنهم كما ذكروا في ابن واهب لما كان يددت مجالس ابن بأنه قد جلس الاستئناس وأنه قد سبق له أن سمع مثل هذه المجالس من قبل ودخل كما يقول الشيخ المعلم في التنكيل فأراد أن يسمع شيئا جديدا فإذا بالشيخ قد بدأ بالمجلس الذي تمعه من قبل فمن هنا لا يعتني إما أن يكتب في أثناء كلام الشيخ وإما أن ينعث أو كذا فكونه سيء الأخذ في هذا المجلس لا ي... لا يعل روايته عن سفيان بالعموم لكن وإن سلم هذا شخنا أليس ذلك يعني دليلا على جعله مرجوحا إذا خالف من هو مثله في سفيان على الإتراك معنا ما تبين لنا أنه أخذ هذا الحديث وهو ناعيس أو ما شبه ذلك ما إذا ترى لنا أنه أخذوه ناعس واضح لكن إذا ذكر فقط ما نعرف أنه أخذوه ناعس أو أخذهم من قبل لكن آه. رأيناه خالف من هو في منزلته في في العدل والضبط حسب القواعد يبدو أنه يكون والحالة هذه مروعا هي مر... يعني على البارك الله فيكم لو فرضنا أن الطالب هذا جلس مجلس الشيخ وسمعه عشرين مرة وهو متثبت وهذا سمعه مرتين ونعته في الباقي، فالذي سمع عشرين مرة أحسن من الذي أحسن من الذي سمع مرتين. من هو الذي تعنيه سمع عشرين مرة؟ هو الذي المخالف. المخالف ابن وائل مثلاً. المخالف. نعم طيب. والذي كان ينعس وسمعه مرة مرتين. ولن عكس. نعم اختلف اختلف الذي ينعس هذا مع الذي لم ينعس. أنا عارف أرى كلا السؤال في راويان. راويان سمع مرتين. كراوين سمع عشرين مرة نعم من الذي سمع الأقل ولا أكثر لا... الذي ينعث الذي ينعث لسمع الأقل سمع الأقل, الأقل صحيحا ونعث بالباقي وعندك علم أنه سمع صحيحا نعم مثل ما قال الشيخنا في ابن وابي بيرواية عن ابن عيينا لا أقضى نؤرد أنه الآن هذا كأنه سؤال غير ما سبخنا فأتفضل حضرت الله الذي سبق نحن نقول كمثال عبد الله بن واهب أنه ترجم بأنه سمع في بعض المجالس وهو غير نشيط وهو ناعس وهو لاغري فإذا خلفه ثقة مثله نعم. أي لم يوصل بمثل ما وصف به ابن واهب أقولنا بأن القواعد تحملنا على أن نقول هذا الثقة يقدم تقدم روايته على رواية ابن واهب هذا وهذا لو كان ابنها بكل سماعه وهو سيء الأخذ لكن لو ثبت له بعض السماع كما دافع الشيخ المعلم يا حافظ الله في هذا البعض وانا قلت لك نعم هل عرف أجبت أنت لو عرف يكون هو لو عرف التفصيل انتهينا إذا نعم عند عدم التمييز هذا هو الجواب نعم لأنه ما في عنه تميز وذاك لم يوصف بما وصفه الواب نعم قلنا فيما سبق أن روايته وأرجع لكن الآن أنت توصف الرجل نفسه المرجوع في المثال السابق بأنه سمع مرتين وذاك سمع عشي مرة صحيحا ذاك الذي هو فقه المخالب لأي هذا هذا أولى أن يكون روايته فيك. لكن أنا اشك الآن في فهمي أن هذا السؤال غير وارد لأنه إذا كان في الصورة الأولى الصورة الأولى ما قلنا ان هذا الثقه الذي لم يوصف بما وصف به ابن واب سمع عشرين مره ما قلنا في الصوره الاولى ما قلنا انه سمع عشرين مره لكن عندنا روايه هذا الثقة وعندنا روايه ذاك الثقة الذي قيل انه نعس عن في روايه عن فلان قلنا هذا الاول ارجح فاذا قم الى ذلك انه سمع عشرين مره بل ارجح وارجح, وأرجح مره و يعني عندما تكلمت أردت أن داعم كلامكم ما أردت أن أتدرك عليه عليه.خير إن شاء الله. الله خير. بالنسبة لصنيع الحافظ في التقريب أجد بعض الطراجم إذا كان هناك في ترجمة معينة توثيق وتضعيف مفصل التوثيق معلوم والتضعيف والتجريح مفصل في ترجمة اختلف فيها هل هي واحدة أم اثنتان هل يختلف في الترجمة؟ هل المقصود يعني أحياء واحدة أو اثنتان؟ فالحافظ يجمع في الحكم بين القولين إذا كانت الترجمة مختلفا فيها قيل هو فلان وقيل هو فلان ومحتمل أن يكون التوثيق لواحد والتضعيف لآخر ولما لم يترجح للحافظ من المقصود هذا؟ يجمع ويقول ثقة وضعيف يقول صدوق مثلا أو ثقة وسيء الحفظ يقول مثلا صدوق هل هذا الاستعمال والفهم صحيح؟ يتابع على هذا الحافظ؟ ما أظن إذا كان كما تذكر ما تحزو هذا هذا موجود شخنا يعني أحيانا يقول مثلا صدوق ومثلا يكون صدوق ومجهول أحيانا ينقل إلى كلمة مصطور ما هذا يشعر قضي أفهم من كلامك هو ما ترجع حده أن هاتين الترجمتين تساويان ترجمة واحدة حتى يكون يوابي ما اعتقد هذا صوابا فيما إذا لم يترجع عنده أن الترجمتين هما ترجمه واحده فإذا ترجع عنده ما يكون في اشكال في هذا لو ترجح شيخنا ان الترجمه فلان او فلان اخذ التوثيق وحده او التضعيف وحده يعني إذا ترجع عنده أن الترجمة ترجمتان ليس الترجمة واحدة حمل التوثيق على ترجمة وتضعيف على أخرى لكن الجمعة هذا ما الذي يجعله يقول في فراو الذي قال فيه في فراف أحمد مثلا ينزله إلى صدوق إلا لقول الآخر هذا عند التردد هو نفسه يذكر هذا بتاذيب وما في, في هذا الذي قال وثقه أحمد من قال فيه مثلا قريبا جرحا قريبا ضعيف مثلا فياته ويقول هو صدوق أو صدوق لا أوهام هذا مرة عليه كثيرا شيخنا في هذا أشواري خديني وضع نعم هي عندنا زيد بن محمد نعم وعندنا زيد بن محمد فقد يشكل على بعض الحفاظ أنهما شخصان او هما شخص واحد زيد بن أحمد قيد فيه عن إمام أحمد مثلا انه ثقه وزيد بن محمد قيل فيه انه ضعيف فيجمع الامام الحافظ العشقاني بين الترجمتين ويلفق من توثيق الامام احمد الاول الذي هو زيد بن احمد وبين قول من ضعف زيد بن محمد يلخص من الجرح من التوثيق الاول والجرح الاخر فيقول إنه صدوق سؤالي الآن ألا يوجد من قال في الرجل الأول خلاف قول من وثقه بحيث انه لو كنا الترجمة واحده هي زيد بن أحمد لكن قد يكون في ترجمته قول آخر غير قول إمام أحمد الذي فيه بخف فنخلص من القول المخالف لقول أحمد في الترجمه الأولى إلى أن يلخص هو واحد صليل الإمام العسخلاني كما تعلم في تلخيصه أفضل الكفار المتقدمين يعطي كلمة ملخصة هي مثلاً في من قيل فيه ثقة في صدوق قد يخفي قد يهم فهو يعطيك صدوق قلاطة شواري الآن ممكن أن يكون فأنا أشألك اعتبارك أنت يعني قريب العهد وناقل نقول طيب ما شاء الله فليس هناك إلا قول أحمد مثلا في زيد من أحمد سخة وقول فلان في زيد محمد ضعيف لا شيء آخر أخي الكريم لم تنتهي مادة هذا الشريط ونرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي.